الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الزرât المستقيم زرât الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الظلين آمين, آمين, آمين, آمين كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى الناس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 117. ويبغون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ظلال بعيد 118. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 124. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 125. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله في ذلك لآيات لكل صبال شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون إذ أنجيكم من آلي يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساؤكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم وإِذ تأذن ربكم لئن شكرتم لAZEد أنكم ولئن كفروا ولئن كفروا إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكف جميعا. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 ايهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما اوصلتم به واننا في شك واننا في شك من ما تدعوننا إليه مريب؟ قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلا أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشء مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 ولنصبرن على ما آذيتونا وعلى الله فاليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أول تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخف وعي 115. واستفتحوا وخيب كل جبال عنيد 116. من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد 117. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من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 116. وما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 117. ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 118. وما ذلك على الله بعزيز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 شيء. قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي 119. أمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانه إلا أن دعوتكم فاستجبتم بي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخه إني كفرت بما أشركتنون من قبل إن الظالمين لهم عذاب نذيب وَأُدَخِّلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت الثت من فوق الأرض. أجت الثت من فوق الأرض ما لها من قرار.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 جهنم ما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قلت متعوا فان مصيركم الى النار قل لعباد الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا ويُنفقُ مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّ وَعَلَانِيَّةٍ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَّبِئْنِ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ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 وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنو بني وبني أن نعبد لصنام رب إنه نأضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه من وَمَن عَفَا عَنِّي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أفيدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمار لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء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 إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا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 وَقَادِمَ كَرُّ مَكْرِهِمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ انْتِقَامُ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 وليذكر أولول الباب